إن الله كان عليكم رقيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوجا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله دماء تسير صراف وعويل جيوب تشقق وخدود تلطم أشعار ورفاء مآت وعزاء تهديد ووعيد لمن قتل هذا الشهيد نداءات والسراثات ضرب للرؤوس والقامات وأنات وآهات تنادي يا حسين يا حسين يا حسين إنها مساهد مكررة يحييها الرافضة الشيعة في كل عام في مثل هذه الأيام احياءاً لذكرى استشهاد الحسين رضي الله عنه فتعالوا عباد الله لنقترب من الحسين وحياته وخبره واستشهاده لنعرف بذلك من أحق الناس بالحسين ومن الذي غذر حقا بالحسين ثم ما موقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية وتوابعها أيها الناس ها هو الله صلى الله عليه وسلم يجر رساله مصنعا قد سمع خبرا خفق له فؤاده وتحركت من أجله لواء عيد سوقه لقد ولدت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها طفلا دخل الجد صلى الله عليه وسلم على ابنته وحمل الوليد المبارك بين يديه ثم أتى لتمر فمضهها فمرغها بريئه الشريف وحنك الطفل بها ولما دلغ الحسين يومه السابع دبح عنه جده صلى الله عليه وسلم كبسين عاش الحسين وترعرع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم محبة ورحمة بهذا الطفل الصغير حتى سماه ريحانته بل بلغ من محبته صلى الله عليه وسلم للحسين أنه كان لا يطيق سماع مكائف كبر الحسين رضي الله عنه قليلا فكانت خطواته الصغيرة لا تخرع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شوقا لرؤية كده محمد صلوات ربي وسلامه عليه تعلق هذا الوليد الصغير بجده تعلقا شبيرا فكان إذا سمع صوته هفى له قلبه وأسرع نحوه يلاعظه ويمرف من عرفه حنان أبوه حدثتنا كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفر بأصحابه يوما فدخل الحسن والحسين عليهما ثوبان احمران يعتران في المشي فلم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم امام هذا المنبر وهو قصر من الخشب فقطع خطبه قطع خطبته ونزل من فوق المنبر فاقبل نحوهما وضمهما اليه فصعد بهما المنبر ثم قال سبق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنا. ثم قال نظرت إلى هذين فلم أسكر ثم أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم بل ربما دخل الحسين نسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانقضى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيقيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السجدة كراهية أن يرجله خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وفي طريقه رأى الكسين يلعب فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبصر يديه فجعل الكسين يفر هاهنا وهاهنا والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه ثم حمله فقال حسين مني وأنا منه أحب الله من أحب حسين أحب الله من أحب حسين الحسن والحسين سبطان من الأصلاف أخرجه الكرملي والنماجة وحسنه الألباني يكفي الحسين بن علي رضي الله عنهما شرطا وفضلا وفخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا سباق أهل جنة رجاء بن والحاكم بسنة صحيح يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا له وقبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بلحظات يسيرات لم ينسى أن يودع الكسين وأخاه الحسن بقبلات الحالات ثم أوصى بهما خيرا تأذى من الكسين رضي الله عنه وهو في ربيعا السادس لوفاة جده صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا فقد كان الجد صلى الله عليه وسلم في حياته والدا رحيما وربيا عظيما ولم تنظن الأيام ستك أشهر إلا والأحزان تتجدد في قلب ذلك الصبيل الصغير لقد فجع بفاجعة عظيمة توفيت أمره فاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضها فلا على الحسين أن يغتم ولا أن يجزع فوالله لن ننساه فوالله لن ننساه أصحاب محمد وأحباب محمد صلى الله عليه وسلم لقد عاس الحسين رضي الله عنه بعد وفاة جده صلى الله عليه وسلم حياة الإكرام فكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمونه إكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لا؟ وقد كان أشبه الناس بالحبيب صلوات ربي وسلامه عليه فقد كان أبو حياه يذكر الأصحاب بمحمد صلى الله عليه وسلم لقد وفى الصديق رضي الله عنه بصاحبه في الغار فكان أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن الستين عاما يعقف ويحنو عن الحسين الشيء الكثير كان إذا رأاه يكبر عليه ويبس له كان رضي الله عنه يقول للناس ارقب محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته فارت عيناه رضي الله عنه من الدموع وهو يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي أما الفاروق عمر رضي الله عنه فقد كان يجل الحسين ويوقره ويحبه كيف لا والحسين صهر الفاروق فقد تزوج عمر أخت الحسين أم فرثوم بنت علي رضي الله عنهما ولما أنشأ عمر الديوان كان يفرغ بالحسن والحسين كما يفرغ لأهل ببر محبة وإكرام للسلطين فجح المسلمون بلاد الفرس وجاء ببنت يزدجر ملك الفرس إلى عمر رضي الله عنه وكانت من أجمل النساء فلم يستأثرة وكان يبعث بالحسن والكسين من العضاء الشيء الكثير وكان ذي كسين شاف المشاركة مع الجيش الذي بعده معاوية لفتح القسطنطينية الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمة يغزون مدينة قيصر مغفور لهم أخرجه المفاري في صحيحه وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ ركابة لخسيني إذا ركب ويرى هذا من النعم عليه ورآ عمر بن العاص رضي الله عنه الحسين بن علي يمشي بجوال كعبة فقال هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماة أيها الناس وفي سنة ستين للهجرة هوع يزيد بن معاوية بالخلافة وكان الحسين يرى أن هناك من هو أحق بالخلافة من يزيد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يبايع الحسين يزيد من معاوية وترك الناس وسأنهم وجاور مكة يتعبد الله تعالى فسمع أهد الكوفة أن الحسين بن علي لم يبايعه وكانوا أصحاب تاريخ مليء بالفتنة والشقاء وكانوا مبهرون الميلة لعليم وشعته أرسل أهل الكوفة الرسائل والكتب يدعون الحسين للبيعة عندها أرسل الحسين ابن عمه مسلم ابن عقيم ليستوضق الخبر فوجد الناس يريكون الحسين وجعل يأخذ البيعة للحسين ثم كتب إلى الحسين أن أقدم تمت البيعة لك حينها وصلت الأخبار بيزيد بن معام عن بيعة أهل الكوفة بالحسين فأمر واليه على البصرة عبيد الله بن زياد أن يضم إليه الكوفة وأمر أن يمنع الناس من الخروج عليه على الحسين ولكنه لم يأمر يزيد بقتل الحسين فخرج أسلم ابن عقيم ومعه أربعة ممن بايعه من شيعة الكوفة وتوجه في جيشه وحاصر عبيد الله تزياد في قصره وشدد عليه الحصاب أما عبيد الله المزياد فعرف بمكره ودهائه كيف يفرق شيعة الكوفة عن مسلم ابن عقيم فأرسل إلى رؤساء القبائل في الكوفة وأعطاهم من الأموال ما يخدنهم عن نصرة الحسين ومسلم بن عقيم فجعلوا يتفرقون عن مسلم بن عقيم حتى أمسى وليس معه أحد فوقع مسلم في قبضة بن زياد فأمر القتله فطلب أن يكتب للحسين يخبره بخيالة شيعة أهل الكوفة فكتب كتاباً لكوسين هذا مصر ارجع لأهلك ولا يضررنك أهل الكوفة فقد كذابوني وكذابوك وليس لكاذب رأي ولكن الكوسين لم يعلم بما حصل لنعمه وخيالة أهل الكوفة له فخرج من مكة ومعه سبعون من أهل بيته من أولاده وإخوانه وأبناء إخوانه وقد لحق به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له أين تريد؟ فقال الحسين من العراق وهذه كتبه ورسائلهم وبيعتهم فقال له ابن عمر لا تأتيهم لا تأتيهم فآبى رضي الله عنه فلما رأى ابن عمر إصراره ضمه إليه وقال استوبيعك الله من قتير مرى الحسين رضي الله عنه إلى العراق وفي الطريق علم بمقدر ابن عمه مسلم فهم أن يرجع إلا أن أبناء مسلم ابن الذين كانوا معه طلبوا فأرأ بيهم فنزن على رأيهم وواصل المسيح أما عبيد الله بن زياد فقد أرسل جيوشه لمنع الحسين من دخول الكوفة فالتقى الجمعان في أرض كربلاء في من الشهر المحرم سنة إحنا وستين للهجرة الحسين ومعه سبعون من أهل بيته وجيش بن زياد بقيادة سمي بن دلدوشاً وعمر بن سعد وعددهم خمسة رجل عندها عرض عليهم الحسين ثلاثة أمور إما أن يتركوه أن يرجع من حيث أتى أو أن ينطلق إلى فغر من ثمور المسلمين للجهاد أو أن يتركوه يذهب إلى يزيل بالشام فأذى عليه شمر هذا شمر كان بالأمس من شيعة علي ها هو اليوم يقاتل ابن علي أبا إلا أن يربطه أسيرا هنا رفع الحسين يديه إلى السماء ودعا على أهل الكوفة قائلا اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم ضرائق قددا ولا ترضي الولاك عنهم أبدا فإنهم وَدَعَوْنَا لِيَنْصُرُونَا ثُمَّ عَدَوْا عَلَيْنَا فَقَتَلُوْنَا وهذا الدعاء ذكرته كتب الشيعة أيضاً وبدأ القتال وحمي الوقس وكان يوماً عصيباً على الحسين يرى أهل بيته يتساقبون بين يديه صرعاً واحداً كل حتى لم يقع إلا هو رضي الله عنه فرماه شمل برمحه في رقبته ثم طعنه فسقط رضي الله عنه مكتولا هكذا قتل سيد المسلمين في عصره قتل ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم قتل الزاهد العابد المبشر بالجنة فرحمه الله ورضي عنه ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما لأخرهم ليوم تشخص فيه الأقصى طارت الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفاراً الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا أعدوانا بالله عن الضالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فبعد هذا العرض لمقتل الحسين رضي الله عنه يبقى السؤال الأهم من قتل الحسين؟ أهم أهل السنة أهم بنومية كما يزعم الرافضة إن الحقيقة التي ينبغي أن لا تخفى جميعا أن قتلت الحسين هم أهل الكوفة الذين دعوه للبيعة ثم خانوه وحتى لا يكون كلام هذا فإن كتب الشيعة تؤكد لنا بجنائل والضوح أن الذين دعوه لنصرته ومبايعته هم الذين قتلوه ثم أسان الدموع على موته فقال سيدهم محسن الأمير بايع الحسين عشرون ألفا من أهل العراق غضروا به وخرتوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه ويقول محدث الشيعة عباس القمي تواثرت الكتب إلى الحسين حتى اجتمع عنده في يوم واحد ستمائة كتاب من عدين الوفاء عباد الله وأما أهل الصنة فيعدون مقتل الحسين رضي الله عنه فاجعة عظيمة وجرحاً غائراً في جسد الأمة وأن قاتليه هم شرار الخلق وأفسد الخليقة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو راضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وعزاء أهل السنة والتماعة بالحسين أنه عاش حميدا ومات شهيدا ولا يقولون إنا ما يرضي ربهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يضربون لهذه المصيبة خدا ولا يسقون لها أتيبا ولا يحيون معها معالما جاهلية أولا هذا هو موقف أهل السنة من مقتل الحسين ومن من قتل قبل الحسين كعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا أيها الناس وإن مما ينبغي أن يفهمه المسلمون أيضا مع أفعال الرافضة الشيعة في إحيائهم لذكرى مقتل الحسين أن الرافضة ما حافظوا وحافظوا على هذه البتعة وإحياء شعائيها إلا لهدفين رئيسين الأول إحياء بجعاته وعقيدة التشيُّع في قلوب أصحابها والمحافظة على بقاء مذهبه واستمراره يقول إمامه في هذا العصر الخميني الهالك لا رحمه الله إن البكاء على الشهيد إن البكاء على الشهيد ويقصد بالشهيد حسين إن البكاء على الشهيد يعد إبقاء على نار الثورة وتأججها أي ثورة الرافضة ويقول أيضاً لا رحمه الله فبذكر مصائبه بقي هذا الدين ويقصد بالدين دين الرافضة بقي هذا الدين حياً في الأمة أما هدفهم الآخر في إحيان عسراء فهو شحل القلوب وتجييس النفوس على أعداء آل البيت زعموا ومن هم أعداء آل البيت هم من لا يؤمنوا بدين الشيعة الراغة ينادي الرافرة في عسراء يا لفارات الحسين يا لفار لحق آل البيت وأينهم قتلت الحسين لقد أكل عليهم الزمان وشريك فقد خان ابن العرقمي الخليفة العباسي واستباح بغداد بحجة الطار للحسين وأعمل إسماعيل الصفاوي السيف في أهل العراق وأجرى فيها سلالات الدماء بحجة الطار للحسين وما زال الرافرة في كل زمان يسخكون دماء أهل السنة بحجة الثار للحسين والآن عباد الله والآن تهدأ مساجد السنة وتبقى البطول نسائها بالسنة وتحرق الجذب وتغتصب العظارة باسم الثار للحسين وتزداد سراسة الوافضة على أهل السنة كلما اقترب شهر الله المحرم حتى تعلم يا عباد الله أن شعير عسراء عند هؤلاء إنما هي في الحقيقة حقن لشحن نفوس أتباع الرافضة ضد أهل السنة والجماعة يقول الهادك الخميني لا رحمه الله يجب التذكير في عسراء بالمصائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون في كل عصر ويقصد بالظالمين أهدى السنة إن الرافضة يتاجرون بدم الحسين ليحققوا مكاسب سياسية ففي كل عاصراء يقل علينا سادات الرافضة ليظهر المسلمين أنهم هم المدافعون المنافعون عن قضايا الأمة ومقدساتها وعراضيها المسلوبة والكل يعلم والتاريخ يشهد أن الرافضة لم يكون يوما ما مصدر عز المسلمين ولم تكن لهم فتوحات في التاريخ تذكر ولا تحرير للمقدسات يشكر وإنما هم خنجر خنجر في جسد المسلمين وسوكة تذكي الفرقة بين المسلمين فهل يا عباد الله هل مآكم الرافضة في عاصراء وما فيها من تربية أجباعهم على ستم ولعن الصحابة خيار هذه الأمة هذا المساعد على إيجاب جو هادئ بينهم وبين أهل السنة أم هو نفخ في النار وإيقال الفتن النائمة والفتنة نائمة لعن من أيقظها فاللهم ألنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلاً, باطلاً وارزقنا اتنابه واللهم تنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين